ثَمَنَ الضَّرِّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَاءَ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم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 وَإِذَا قُمْتُمْ فَادِّلُوا وَلَوْ كَانَ دَاقِرًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعل نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إننا منتذرون إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيئا علّست منهم في شيء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 ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات اللي يبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.